يا قصر يا قصر الوفا علي كم كان لك شانه ولك رن هذا انت فينا الدروالي تروي الضوات الجنوبية وقفت يوم الود يجمعنا والارض خضرا والروضة جنة واذا الفان الضيفنا قفلنا ونقوم الخط والعسيريه وإذا دعى الدعي تعاوننا ولا لحد فضل ولا منا وإذا ترى البارك دعين الله لعلها ربه اسميه والغيم دعا سلم على العرعاه واهتزي كناه ينتظر كناه نلتبى الواس واستنا راعي وامسى الديارة الخير مسقية أبشرك يا قصرنا زلنا في خير والني ديارنا جنة ويدوم في صالعالي الهمة ويدوم في صالصادق يا قصرنا لا توقف رواياتك Dan Allah, dan Allah, dan Allah, dan Allah, dan Allah, dan Allah, dan Allah, dan Allah, dan